صلى الإله على الشفيع وآله أهل الطهارة والكرامة والصفاة Intil Mustafa, fäschet bruhanen ydigt, blåxhafah. Ahl al-Safa, ahl al-Wafa, Al-Khabibu Mohamedun Zahra Afati ma al betoula لأم بنت له أم الأئمة سحن النجال من اختفى زهراء زهراء زهراء أنت النور والسر الذي بالفضل أشرق فانمح عن الجفا أشرق فانمح عنا الجفا زهراء، يا زهراء، زهراء، يا زهراء زهراء، يا زهراء، زهراء، يا زهراء، زهراء إن الإله مزوج بنت النبي مكرم من اهل السماء قد تحفى هذا علي يخفها سلمى تشا باب المدينة حيدر من شر Oh, okay.